وَلَقدَدَ أَهلَك نَقُونَ مِنْ قَابِلِكُمْ لََّا ظَلَم وَجَ أَكْهُمْ رُسُلُهُ بِالبَاتِ وَمَا كانَوا لؤِنُ وَلَقدَدأَهك نَقُولَ مِن قَرفُم لََّ ظَلَم وَجَ مَمْ كذلك ننجز الق المجين